<سؤال> <سؤال> إ <إنا> هَدَينهُ السَّبِلَ إَّ <إما> شكرِرَو وَإِماا كَفُور إا أَتَدَنا <إنا> للِكافِرينَ سَلاسِلَ وَأَغْل لَ <سعير> <سعير>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 إ اللَّه لا نُريد مِنْكُم جَزَأَ وَلَا شكُرَ إا نَخَافُ مِ الرَّبِّنَا يَمَن عَبوسَ قَنطرَير فَوقَاهُم اللههُ شَرَّّذَ لِكَْيَوْمِ وَلَقَّهُم نَبْرَةَ وَسُرورَ وَجَزَهُ بِمَا صَبَرُ جََّةَ وَحَرير مُتكينَ فيِيهَا على الأراء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 جَاءَ هَذَا جَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَنَسْبِيلًا وَيَقُومُ عَلَيْهِمْ وَلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا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 إِه أُل يحِبّون العجلِة وَيذرُونَ وَر أَهُم يَمَ